قوم كلعنت و منهم سموا بالدار موسى متا ودفن منس الله الى الكتاب متو بماكراه ابن الباب تصبر وعد الله حق ومستغفر الى We <laughs> Og han vil opkomme